وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وَرَاءَ تَقَعَنَا أَوْ ثَنَى قَلْبُهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطَا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ سَأَفَنَّ يَدْفُر إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا إِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغاثُ بِمَا إِنَّكَ الْمُهْلِ يَشْوِي الْوَجْهُ وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغاثُ بِمَا إِنَّكَ يَشْوِي الْوَجْهُ بِأَسَى الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَة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 لهم أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنها ويحلون فيها من فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَكِئٍ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نعم الثواب وحسنه مرتفقا نعم الثواب وحسنه مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعمق وحلفناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. إلَتَالْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئَةَ إلَتَالْجَنَّتَيْنِ أَتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئَةَ وفجرنا خلاله ما نهى وفجرنا خلاله ما نهى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك ماله وأعز نفره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 وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ثم ثم سواك رجلا لكنّه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا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 قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤمن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 تُصْبِحُ صَحِيْدًا زَلَقًا أَوْ يَصْبِحُ مَاءُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ قَلْبًا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كثيه على ما أنفق فيها وهي خاوية وأحيط بثمره فأصبح يقلب كثيه على ما أنفق فيها وهي خاوية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 ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد ويقول يا ليتني لم أشرك بربى أحد ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان ولم تقل له فئا ينصونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هنالك الولاية لله الحق هو ثوابا وخير ثواب وخير نعوبة وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما واضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما فأصبح هشما تذروه الرياح فأصبح هشما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات خير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 واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفتين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفتين مما فيه ويقولون يا ويلتنا 105. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 106. ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ولا يظلم ربك احد واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه واذا قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا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 مُتَّخِذًا ظِلِّينَا عَهْدًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ قرأ المجرمون النار رفضا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا قرأ المجرمون النار فظنوا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثال ولقد صرفنا في هذا القرآن وكان الإنسان أكثر شيء جذلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين وما منع تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولاً إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولاً وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا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 وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَإِن تَرْهُمْ إِلَى الْهُدَى وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحْمَنُ لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب.لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب.بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مو إلى.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 116. حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا 117. وإذ قال موسى لفتاه لا أمرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فَلَمَّا بلغا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما راح سربا فلما جاوز قال لفته اتنا غداء انا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب فلما جاوز قلنا لفته اتنا غداء انا لقد لقينا قَالَ أَلَمْ أَرَيْتَ إِذْ أَوْيْنَاءَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ قَالَ لَا تَحْزَنْ إِنَّهُ مِن رَّحْمَتِنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَاهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْقَى فرتد على آثاره ما قصصت فرتد على آثاره ما قصصت فوجد عبدا من عبادنا أتيناه رحمة من عندنا وعلمناه ملاذا علما فوجد قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدًا. قال له موسى هل أتبعك أن إنك لن تستطيع معى صبرًا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا فَإِنِّي تَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَى فَإِنِّي تَبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَى فَانْطَلَقَ حَتْث إذا ركب في السفينة خرقتها أنقذ حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لثورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال أخرقتها لثورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا قال لا تأخذني. ولا من أمر عسر فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس انطلق حتى قتلهم قال أقتلت نفس زكية بغير نفس. قال أقتلت نفس زكية بغير نفس. لقد جئت شيئا نكرة. قال أقتلت نفس زكية بغير نفس. لقد جئت شيئا نكرة.